ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثير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 يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاج من تسميم عين يشرب بها المقربون إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، وإذا مر بهن يتغامزون، وإذا قلبوا إلى أهل من قلبوا فكيب، وإذا رأوهم قالوا. هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأوان الكفار ما كانوا يفعلون